بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان نزلزله الساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها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 اننا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من قطره ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى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 فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت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 وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَمِنَ الْنَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَا وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ثَانِي عطفه لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ له في الدنيا خزي ونذقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك ذَلِكَ بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبد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 فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبُنَّ كَيْدَهُ ما يغير وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ ان الذين آمَنُوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد ألم تَرَ أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر, والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس؟ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابَ وَمَن يُهْنِي اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَا نِخْصَمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَب فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجنود فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر بهم ما في بطونهم والجنون ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم من أعيدوا فيها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحرير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا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 ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبعد ومن يرد فيه بالحاجب بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي, وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منا في عليهم ويذكر اسم الله في أيام معلومة على ما رزقهم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام تَأْكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ الْيَقُوتُ فَفَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوُفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ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 جمة جعلنا من سكلي يذكر اسم الله ليذكر اسم مَا على ما رزقهم من بهيمة الأعناق فإلاهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومن ما رزقناهم يفقرون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صفاً، فإذا وجبت جنوبها، فإذا وجبت جنوبها، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعطر.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 وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا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 نا بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن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 ثم أخذتهم فكيف كان نكيد؟ فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالما وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية وبئر معطلة وبئر وعطلة وقصر مشيد، أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا. فتكون لهم قلوب يحقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب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 اَيُؤْمِنُونَ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمْ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ الملك يومئذ لله الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولائك فأولائك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا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 تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف الرحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر ودعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون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 إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانه وما ليس لهم وما ليس لهم به علمه وما للظالمين من نصير. وَإِذَا تُتَلَعَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وَجْهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِنْ ذَالِكُمْ ان النار وعدها الله الذين كفروا ان النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل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 ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس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 وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَجَتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبَرَاهِيمٍ هُوَ سَمَاعُكُمْ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فأقيم الصلاة وآت الزكاة واعتصموا بالله هو مولكم واعتصموا بالله هو مولكم فنعم المولى ونعم النصي.